اخر حصه معنا اولئك باء أبو أيوب الأنصاري المضياف ابو ايوب الانصاري المضياف فروى مسلم روى مسلم والبيهقي من حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب عندما قدم المدينة، فأقام, فأقام النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر أسفل البيت. <تصفيق> ثم أقام آخر الأمر اعلاه حتى بنى النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقد كانت هذه يده التي حفظها له الصحابة فلما جاء فلما جاء ابو ايوب بن عباس رضي الله عنه في حاجه وكان ابن عباس اميرا على البصره قال لا بك ما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ماذا من الضيافه فاخلى ابن عباس بيته لابي ايوب يعني ترك بيته ايه كله ضيافه لابي ايوب ثم شيعه ثم شيعه ب الفا يعني اعطى 40 ألف وماشي و 20 مملوكا ومتاعا للبيت حقا قال الاول ذهب الذين يعاش في اكنافهم ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرب يعني هكذا قال الفرزدق وهو يمدح اجداده يقول ذهب الذين يعاش في في اكنافي فهذه ضيافه ابي ايوب نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واليك جمله من احكام الضيافه الاولى وجوب الضيافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وفي بعضها حق على كل مسلم ويتأكد الوجوب بما جعل للرجل حقا في مكافأة يوم وليلة اللي هي حق الضيف جائزته يوم وليلة ثانيا التكلف له فقال رب العالمين فما لبس أن جاء بعجل خنيز وفي الايه الاخرى سمين وهذا فيه من التكلف بل بلغ التكلف بالصحابي انه ترك عشاءه عشاءه واهله وولده لمن لضيفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لصنيعكما عجب الله الله يعجب وهو خالق العجب سبحانه وتعالى لصنيع احاد خلقه وعباده لأن الرواية الرجل لما ذهب يزوره أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليله فقال الرجل أنا يا رسول الله فلما مضى الى بيته قال لامراته ما عندكم قالت ليس الا عشاء الاولاد ما عندنا غير هذا قال اذا حضر العشاء علليهم نوميهم ثم ضع الطعام واصطنعي انا ناكل اعملي نفسك من أن انت ايه تاكل واطفئي السراج واطفئي السراج فأخذ الضيف يأكل وهما يصطنعان أنهما يأكلان فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله لصنيعكم البارحة عجب الله عبد يعجب الله تعالى من صنعه وفعله وهو الله خالق العجائب سبحانه وتعالى فهذا من التكلف حتى تكلف طعام نفسه وولده ويدل على التكلف قوله فليكرم لأن الإكرام فيه ماذا؟ قدر زائد المثل الثالثه فيه زم البخل و حق الضيف كما في قصه قريه الكهف اذ قال تعالى حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فانظر زم هذه القريه اولا وفي زمها يقول الله اولا مدينه لغلامين يتيمين في المدينه فسلبها مسمى القريه بعد ان سماها في اول الايات قريه سلبها مسمى القريه وقال ماذا لغلامين يتيمين فيه المدينة ليه؟ لأن هذا ليس من أخلاق أهل القرى أخلاق أهل القرى ما فيها بخل. إنما هذه أخلاق مين أهل المدينة أقول لك النظام بتاعنا انجليزي كل واحد يقب إيه؟ بلؤمته <تصفيق> أيها ما هو ده النظام الانجليزي الله يبلغ الحال ببعضهم لو ركبت سيارته يقول لك البنزين اثنين جليسترليني ومش عارف 14 بنس بالنص سنة وانت ايه والله ولكنت عليك جنيه وسبع بنسات وأنا جنيه وسبع بنسات ويسمون ذلك مدنية رب العالمين قال حتى إذا أتى يا أهل ايه قرية فلما لم تقر الأضياف قال لغلامين يتيمين في المدينه قلت وكذا قوله فابوا والاباء هو امتناع عن قدره يعني كان عندهم ايه قدره فاذا امتنعوا بخلا ولم يمتنعوا عجزا فامتنعوا بخلا ولم يمتنعوا عجزا لان الاباء في لغه العرب معناه الامتناع عن قدره يبقى كانوا قادرين على الضيافه واضح قوله استطعم فيه انهم كانها كانت من البخل حتى ألجأت الضيف الى ماذا الى طلب الطعام لان استطعم السين والتاء فيها ايه طلب لما يقول استطعم يعني موسى والخضر طلب منهما الطعام لان السين والطاء والطاء في لغه العرب سين والتاء في لغه العرب تفيد ماذا الطلب يعني الجاوهم بالبخل الى طلب ماذا طعام فقال استطعم وفي قوله اهلها يعني ان القريه جميعا كانت على قلب رجل واحد ما يقومش واحد كريم خالص ان أهلها اهلها أهلها اهلها يعني تركوا ابواب اهل القريه جميعا فابوا ان يضيفوهما قول يا بلدكم الدافع عملي لا الاصل الاصل بقاء اللفظ على ظاهره واضح فاذا هذا يدلك على بخلها قلت وفي ذلك قصه امراه اسماعيل ان بخلت على ابراهيم وقالت نحن بشر حال ونقمه فقال لها قل لاسماعيل غير عتبه بابك رحلي ما تصلحين زوجا لنبي انت غير ان الثانيه جاءت تقول له لي الزوج الثانيه با الا تنزل يرحمك الله الا تنزل يرحمك الله فاطعم واشرب يعني دعت ابراهيم الى ماذا الى الطعام والشراب فقال لها قولي لاسماعيل ثبت عتبه باب المساله رقم كم هذه ها كيف ما تعد انت المساله الرابعه عشان ننتقل الى الدفاعيه بس نقول مساله في حسن الضيافه كيف تتحقق بقى حسن الضيافه اولا قوله فراغا فما لبس يعني السرعة حيث لا يلجأ ضيفك إلى طلب يعني الان الآن في أيام صيف فلا تلجئ ضيفك إلى طلب الماء لان الظن أنه ماذا أو إلى طلب شراب بارد فلا يلجئه لك شوف فما لبس فراغا يبقى أول اول ادب من آداب حسن الضيافه السرعه في ذلك رب العالمين من حسن الضيافه في الجنه ايه اللي بيحصل يطوف عليهم الخدمه عامله ازاي لا تنقطع ودائما ولذا قال يطوف عليهم طواف يعني حركة دائريه كأن الحركه ايه كاني حركتي الغلمان والخدم لا تتوقف بحيث لا تلجأ إلى ماذا؟ إلى الطلب لأن في الطلب والانتظار ماذا؟ عذاب؟ في الطلب والانتظار ماذا؟ عذاب؟ ثانيا التلطف مع الضيف بحسن العبارة والكلمة كما في ضيافة الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما مدخر حليء من أكرم أضيافا مني؟ أحيانا كنا نجد هذا الكلام في العامة قديما كذا أهلينا الكبار ونسمع أهلينا لما كان يجي حل على نضيف وندحنا ظرنا النبي دحنا كذا من هذه الألفاظ التي تذهب حرج ماذا حرج الضيف لإن في بعض نزل بعندو حرج لما يدخل إليه البيوت فأنت بحسن العبارة والكلام تذهب عن تذهب عنه حرج وخذ رحتك هذا بيته أخي بالك إلى آخرين ثالثا أن يدفع عنه الحرج بحسن الضيافة بل وأن يمنعه حتى مجرد أدنى التعب شوف رب العالمين كيف فقربه إليهم يعني حتى لا يلجأ ضيفه إلى ماذا إلى أن يمد يده إنما قربه اليهم يعني كله لان فعلا بعض الناس يا أنه ممكن اللي يحصل يكون عنده حرج يكون يتمنى أن يأكل شيئا ولكن لما كان بعيدا عن يده قد يدفعه الحرج يجيه الحرج لأنه يمتنع وقد يكون ماذا يحبه فلذلك سيدنا إبراهيم عمل إيه فقربه إه وضع كل الطعام أمامهم بحيث تطوله أيديهم فلا يتحرج أحد وهذا من باب دفع الحرج عن من؟ عن الضي سادسا ولا رابعا تحر ما يحب وما يرغب وما يطلب ولذا قرب إبراهيم العجل كلهم لأن الناس فيما يعشقون مذاهب وقدم من الطعام المشوي الحنيز الذي لا يختلف عليه اثنان صحيح الناس قد يختلفون على غيره لكن اللحم المشوي لا يختلف عليه ماذا اثنان ولذا تحرى ابراهيم ان يكون ماذا حنيزا مشويا عليه الصلاه والسلام نشوف الآية تقول بعجل وكلمه عجل فيها معنى السمن ووفرة اللحم وكسرة اللحم ولذا اسمعوا لا يضيع كريم ابدا والله ولا تجد معزبا قدر البخيل، معزبا دنيا وآخرة حتى يعذب نفسه بنفسه كما قال الشاعر يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد ولو شاء لتقتيره لتنفس من منخر واحد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بريئة فاخرج بعضهم فاخرج بعضهم ان ابا ايوب ان ابا ايوب كان على مقدمه جيش علي يوم النهروان عذرا يوم صفين عذرا يوم صفين. فقيل له يا أبا أيوب يا أبا أيوب قد أكرمك الله بصحبة نبيه ونزوله عليك ونزوله عليك. فما لي أراك فما لي أراك تستقبل الناس بسيفك كانه ينكر عليه مشاركه او شهوده الجمل وصفين وهي معارك قتل فيها خيار الصحابه والأفاضل مما جعل مما جعل بعض الناس يرميه بالعلويه قلت جوابا طبعا هو متهم بأنه كان علويا من شيعة علي وأنه اشترك في الجمل وصفين وهي معارك قتل فيها خيار المؤمنين فعتب عليه في هذا أنه شارك فيها ولم يعتزل ما اعتزل هذه المعارك أمسال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قلت جوابا الاول وهذا الأثر ضعيف يرويه إبراهيم الهاجري يرويه الهاجري وهو ضعيف الإسناد الثاني أن شعبة بن الحكم سئل أن شعبة بن الحكم سئل أشهد أبو أيوب صفين يعني شهد صفين اللي هي المعركة اللي كانت بين علي ومعاوية فقال لا ولكن شهد النهروان والنهروان هي المعركة التي كانت بين سيدنا علي ومن والخوارج والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم قلت سالسا ولا يثبت أنه شهد الجمل وصفين وهذه روايات الكلب وأبي إسحاق روايات الكلب وأبي إسحاق وحالهم معروف عند أهل العلم رابعا وكيف يكون أبو أيوب شيعيا علويا وهو الذي مات على أبواب ماذا القسطنطينية في جيش يزيد بن معاويه بما دل على انه لم يكن لا شيعيا ولا علويا وإنما كان مؤمنا مجاهدا خامسا ولا يلزم من كونه كان علويا مناصرا لعلي أن يكون مبغضا لعثمان ومعاوية وحب الجميع يجتمع في قلب المؤمن التقي أو قلب المؤمن التقي سعى حب الجميع سادسا وما عليه إن كان علويا ينصر عليا في النهروان وما عليه إن كان علويا ينصر عليا يوم النهروان وقد قال صلى الله عليه وسلم في خوارج النهروان، وقد قال صلى الله عليه وسلم في خوارج النهروان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم سامنا، والذي يظهر أنه لم يكن شيعيا ولا علويا. لما صح لما صح ان معاويه قد اكرمه ووصله بعظيم المال لما احتاج الى ذلك تاسعا أقول وما عليه إن كان مناصرا لعلي وعلي هو الأمير التقي ونصرة الأمير حق ودين عاشرا والصحابة رضي الله عنهم ماجورون معذورون يجب الكف عنهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم واذا ذكر اصحابي فامسكوا قلت فكيف اذا كان ابو ايوب الذي شهد المشاهد كلها يعني ابو ايوب في مناقبه انه شهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف لا عن بدر ولا عن أحد ولا عن أي معركة من المعارك. بهذا إن شاء الله تعالى ينتهي درسنا عذرا بس في مسألة يقول كيف يموت أبو طالب كافرا وهو الذي خدم الإسلام ودافع عن نبيه فيقول قائل أين رحمة الله منه أقول إن أبو طالب نعم مات كافرا ورحمة الله أدركته بأنه لا يعذب في ضحضاح من النار وإنما يعذب فقط على جمرتين ورحمة الله تطول العبد إذا طلبها العبد وأرادها وأبو طالب عرض عليه الإسلام فلم يرضى بالإسلام وقال على مله من؟ عبد المطلب ورب العالمين حفظ له يده التي في الإسلام ولم يمنعه إياها والله تعالى المستعان وبه التوفيق نلتقي على خير في الغد إن شاء الله تعالى